بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصابحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سبيل يهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وانما الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالاهم فإذا نقيتم الذين كفروا فضربوا القبض حتى إذا أخنتموهم فشدوا وثاقهم فإن من لم بعد وان نافدا حتى تضعن حرد أزواجها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم